كَّ أَنتُمه أُلائِتَقُتُلونَ أَن فسَكُمْ وَُخرِرجونَ فَيقَم مِنكُم مِ من ديَارِهِم كَظَهَرونَ عَلَيهِ بِم إِثْمِ والالْعُدوان وَإ يأتُكمُم أُساَراتُ فَدُهُم وَوهو مَُرَمٌ عَلَيكُم إخراجهم